إلا أن آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا ل م ا ج ا ء ت ن ا ربنا ربنا م ي ه أفرغ ربنا أفرغ علينا, صبراً افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ل ي ف س د و ا في الأرض ويذرك الأرض و ل ه ت ك ق ا ل س ن ق ت ل أ ب ن ا ه م و ن س ت ح ي ي ن س ا ل ه م و إ ن ا ف و ق ه م ق ا ه ر و ن ق ا ل م و س ى ل ق و م ه ا س ت ع ي ن و ا ا ب ل ل ه استعينوا بالله ا س ت ع ي ن واصبروا استعينوا بالله ا و ان س ت ع ي و الارض ب ا ل ه و ص ب لله إن والأرض لله ي و ر ث ه ا م ن ي ش ا ء يورثها من ي ش ا ء من, من ع ب ا د ه و ا ل ع ا ق ب ة ل ل م ي ه موسوعه ا ل ن ا ب ل م ت ق ي ن ق ا ل و ا أوذينا م ن ق ب ل أن ت أ ت ي ن ا و م ن ب ع ا ء الله ا ل ح س ن عدوكم عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم, ويستخلفكم في ا ل أ ر ض فينظر كيف تعملون